والأخضر قوم آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله يصوم ثلاثة أيام إذا لم يجب في الحج واخترف هل العبرة بإهلاله للعمرة لأنها السبب في التمتع يصبهم في نجوم الدم أم أنها تكون من بداية إهلاله للحج فظاهروا القرآن فالصيام ثلاثة أيام من الحج أنه يصوم بعد إهلاله بالحج وقال به طائفة من السلف وهو مذهب المالكية والحلفية على أن الله عز وجل قيد هذا الصيام بالحج فلا يبديه أن يبدأ به وهو في العمره وتوضيح ذلك أنه لما قيد بضبطية الحج ثلاثة أيام في الحج دل على أنها لا تجدي في غير الحج فقال حينئذ يذبه الصيام إذا شرع في الحج وعما قبل الحج فلا يصرح منه وقال بعض العلماء وهو رواية عن نماية أحمد اخترى جرع من أصحابه أنه إذا أحرم بالعمرة أجزأه أن يطوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه ولكن غد على هذا الدليل لأن الله تعالى فصل بين العمرة والحج في الآية التي أوجب فيها البدل فقال فمن تمتع بالعمرة إلى حج فمن سيسر من الهج ففصل بين العمرة وبين الحج وهذا القول الذي يقول إنا تكون بعد الإحرام بالحج هو الذي تطمئن إليه النفس لأن ظاهر الطعام فيه قوي ودخول العمرة في الحج قصد منه الله صلى جواز العمرة في أسر الحج وهي مسألة الخارجة عن موضوعنا ولذلك يقوى أن يقال أنه لا يصومها إلا بعد إحرامه بالحج فإذا أحرم بالحج فيصوم الثلاثة الأيام يستحب أن يكون صيامه قبل يوم عرفة وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وكانت أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرياني فيام بني التمتع قبل الحج فما ذكرنا في مذهب من سمينا من علماء وكان يريان ظاهر القرآن في في الحج ووجه ذلك قال إنه يصومها فيما بين إحرامه للحج وقبل يوم عرفه وكان يختاران أن يكون إهلاله مثلا بالحج يوم السادس ليصوم السادس والسابع والثانس فإذا جاء يوم عرفة يكون قد درئت ذنبته ولا يدخل يوم عرفة في الشيابة وقال بعد الثلث ما هو قول قاووس ومجاهد والشعدي والنخاعي وجبع من الثلث أنه يجوز أن يصوم ويجعل يوم عرفة آخرها وهذا القول قول مرزوح ولكن إذا احتاج الإنسان إليه بمعنى أنه لم يستطع أن يصوم ما قبل فيما قبل يوم عرفه فإنه يصوم يوم عرفة لأنه صيام واجب عليه واختلف العلماء هل الأفضل أن يصر يوم عرفة ويصومها من أيام التشريق أو الأفضل أن يصوم يوم عرفه ولا يصوم أيام التشريق والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام, أيام أكل وشرب ودعاء قالوا فهذا يدل على أنه لا ينبغي للحاج أن يصومها ولذلك قالوا لا تصاموا أيام تشريق للحاج فمن يقول بجواز القيام بأفضلية في تأخيرها عن يوم عرفة يقول يجوز أن يؤخر هذا اليوم والأفضل أن لا يطوم يوم عرفة ويؤخرها إلى أيام تشريق فيجعل هذا اليوم الثالث من الأيام الواجب عليه يجعله من أيام تشريق لأن الصحابة غدوان الله عليهم ثبث عنهم أنهم كانوا يصومون أيام التشريف في دمي التمتع ولذلك قال المفضل له أن يفترى يوم عرفة لأنه الركم الأعظم وقد تصد من هذا الركم أن يتفرغ للدعاء فيكون أبلف وأقوى وأجلد له على الدعاء ثم بعد ذلك يصوم هذا اليوم من أيام التشريف وقال بعض العلماء بالصوم يصوم يوم عرفة وذلك لأن يوم عرفة له أصل من فعل الصحابة فكانت المؤمنين عائشة تصومه كما جاء في الموضع حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج ذعت بفطورها فأصر قال حنيين يصوموا يوم عرفة وكان طاووس بن كيتان وهو من تلامذة العباس وفعيد بن جبير وكذلك الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وهو قول من السلف يرهم أنه يصوم هذا اليوم عن يوم عرفة ويجعله ضمن الأيام والذي يظهر الله أعلم أنه يصوم الثالث والثابع والثانع ولا يصوم يوم عرفة وإذا بقي عليه شيء من الثلاثة الأيام يؤخره إلى أيام التشريق فإنه أفضل من فيام يوم عرفه لما ذكره أصحاب هذا القول فإن الصحابة رضو الله عليه كانوا يصومون أيام التشريق وحينئذن لما جاءنا عن الصحابة أنه صاموا مع النبي يسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إيام التشريق يقوى المقالة بأنه ينصرف إلى إيام التشريق ويقدمها على يوم عرفة والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهلك والأفضل كون آخرها يوم عرفة وهذا لما ذكرناه من قول بعض السلب تطاوس وغير ولكن قلنا إن هذا مرتوح والصحيح مثل من سمينا أنه لا يصوم يوم عرفه لأنهم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عبد الله بن عمر كان يقولان يصومها فيما بين إحرامه بالحد وقبل يوم عرفه وعلى هذا إذا شاء يحلم بالحد اليوم الخامس يحلم بالحد ليلة الخامس فيصوم الخامس في السابس والسابق إن شاء يحلم بالحد ليلة السابق فيصوم الثالث في, في السابق والثانق فهذا أفضل له وأبلغ في إضراء ذنته وانصرافه إلى حده مؤتسيا بالنسبة صلى الله عليه وسلم بفطر يوم عرفه وبفطر أيام تشير وسبعة إذا رجع إلى أهله ويزمه السيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال بعض العلماء العبرة في الرجوع بالشرع فلو مثلا جزاه من أحد وركض في السفر وهو راجع إلى أهله يجز أن يصوم لأنه راجع إلى أهله وقيل إذا رجع إذا وصل إلى أهل فإذا وصل إلى أهل صاما العشر. والمصر <تصفيق> إذا لم يجد <تصفيق> هديا صاما عشرة ثم حن والمصر الممنون الحصر أصله المل والمصر هو الذي يمنع من البيت كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم عام حدة الوداع أهل بالعمرة فمنع من الوصول إلى البيت فإذا أصر بعدوه فإنه ينحر هديه ثم يتحلم ولا شيء عليه ليس عليه قضاء ولا شيء عليه على الصح قوله العلماء فإذا منع بعدوه من الوصول إلى البيت لا يقال بأنه ينحر مباشر وإنما ينظر فيه يقال هل لك طريق غير هذا الطريق يمكن أن تصل به إلى البيت قال نعم نقول أنت لست بمصر وينزمك أن تذهب إلى الطريق المديل ولا يحكم بإحصاره إلا إلى منع بالكلية فليس له إلا طريق واحد أو طريقان وهذا من الطريقان لا يمكن أن يصل معهما إلى ذلك كذلك أيضا يتفرع عليه أن المحصر الأصل في أنه يتحلم قوله تعالى فإن أحصرتم فمسنفر من, من الهدي فجعل للمحصر مخرجا من إكلام حديه وهذا يعتبر بمثابة الرغفة جعلها الله عز وجل للعزيمة في قوله سبحانه وأتم الحج والعمرك لله فالأصل عندنا في الشرق أن من نوى الحج ومن نوى العمر وتلبس بالنسك أنه يجب عليه أن يتم هذا النسك فإذا ملع من وصوله إلى البيت وحيل بينه وبين البيت بأي حائل يمنع من وصوله إلى البيت فإنه حينئذ يعدل إلى هديه وإذا نحر الهدي تحلل ولا شيء عليه فلا مطالبه بقضاء عمرتي ولا مطالبه بقضاء حجي على أصح قولي العلماء رحمة الله عليه والمحطر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل والمحطر إذا لم يجد هديا صام عشرة في أيام ثم حل قياسا على دم المتعة وذهب المالكية والحنافية إلى أنه إذا لم يجد الهدي لا شيء عليه وهذا هو الصحيح وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهدي له بدل بالصيام في هدي التمثل ولم يجعله في هدي الإحصار فقال بإنما صرتهم من ومسلسروا من الهدي ولم يذكر البدل لكن أصحاب القول الأول كما يختارهم يصنف لهم شجة قالوا إن الله عز وجل ذكر حكم الإحصار فقال حمس سيسر من الهدي ثم قال بعدها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمس سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا قالوا فمس سيسر من الهدي فنص على هدي مع أن السياق واحد فذكر الإحصار ثم أتبعه بالتمتع فكأن الشكم واحد فكأنه ذكره في المتأخر حتى لا يحصر التكرار بعد ذكره في المتقدم ولذلك قال بعد ذلك لمن لم يكن أهل وحاضر إلن نسي ولذلك لا يحصر لمن كان من حاضر نسي حرام ولكن ما الصحيح أن المقصود فما فمن لم يستطع فالصيام الثلاثة أيام فمن لم يجد فالصيام الثلاثة أيام في الحج الثلاثة إذا رجعتم المراد به من كان متمتعا دون من كان مستر لأن قوله فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يدل على أنه قد حج وأن الآية المراد بها متمتع والمستر لم يحج بعد فلا يستقل من تجعل هذه الآية بدلا أن تقدم ولذلك يقوى أن هذه الآياء المراد بها أن هذه الآياء يعني نجوب الهدي يختص بالمصف ولا بدل عن الهدي فإذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه ليس عنده مال يرقع يضبح الهدي أو لم يجد الهدي حتى يضبح فإنه حين إذا يتحلل ولا شيء عليه على الصحيح قولي العلماء رحمة الله عليه نا. ويجب بوضع في فرج في الحج بدلا تقدمت هذه المسارة أنه إذا جامع فالحج عليه بدل وبينا هذا وذكرنا قضاء الصحابة رضو الله عليه بوضع في فرج في قبل أو دبل من خلال أفرام وهذا قضاء من ذكرنا من الصحابة عن عمر عبد الله عباد بالله عمر أبي هريرة عائشة رضي الله عن الجميع وفي العمرة في وفي العمرة في شاته قالوا لأن الأصل في الإخلال بالوضع أن يجبر بالشاته ولذلك جعل الله الشاس دم التمثل والقرار جعل الله الشاس في دم المتعة لأنه تقع بين الحج والعمرة جعل الشاس ضمانا للتمثل الواقع بين الحج والعمرة فلما جعلت الشاس ضمانا لهذا الاخلال قالوا إنه إذا وضع في عمرته فإنه يجب عليه دم وهو الشاس وإن طاوعته زوجته لذنها يفصل في الزوجة فإن أكرهت وغلبت فلا شيئا عليها كما هو الحال في كسارة في الجماعة إنهت ونظام وأما إذا طاوعت ورضيت وأغرت فإنه يذمها ما يذمه يقول رحمه الله خفل ومن كرر محظورا من جنس ولم يهدي فدى مرة فن. ومن كرر محظورا من جنس ولم يهدي فدى مرة فن. كرر التطيب تطيب بعد لبسه للإحرام في اليوم السابع ثم تطيب اليوم الثامن ثم تطيب اليوم الساسع فحينئذ كرر طيب ثلاث مرات وهو محظور فإذا لم يفتع من المرة الأولى ولم يفتع من المرة الثانية فعليه فدية واحدة ولا ينزم إلا فدية واحدة وهكذا لو غطى رأسه في اليوم السابع والثامن والثاشع والعاشر ولم يسبع من المرة في الاولى فعليه فجية واحد. وهكذا إلا لا ي التمخيص في اليوم الإخانس والثادث والثادث والثامن فكرر هذا فعليه فجية واحدة إذا لم يسبع من المرة في الاولى بخلاث صيدين بخلاث الصيد فلو قتل بقر روحك من مصاد حمار وحن في مصاد يربوع أو ضبعاً فحين يلزمه يلزمه ثلاثة ويكون عليه الجزاء الصيد مكرراً بتكرار الإخلال لأنه لا يتداخل بخلاف الطيل وبخلاف الترفق في البدن بالحلط والتقاديل بحلط وتبصير وتبطية رأس ولبس مخيط ونحل ذلك نعم ومن من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مره رتب احرامه اولا ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مره فاذا ف... هذا ما ذكرنا ذكرنا وقع المحظور بالطير وغطى راسه ولبس المخيط فنقول لجنس المخيط فديه وللمحظور بصليه راسه فديه وللطير فديه تطيب جنس وتطيب الرأس جنس ولبس المخير جنس فيلزمه ثلاث فديات ولا تتداخل الفدية لا تتداخل الفدية إذا اختلفت أجناسها وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخير تكرر الطيب أكثر من مرة وتكرر لبس المخير أكثر من مرة ففدية واحدة لمكان التدافر فذا بكل مرة رفض إحرامه أو لا رفض إحرامه أو لا إذا نوى الشخص أن يخرج من عمرته أو نوى أن يخرج من حجه فلا يؤثر فيه لا تؤثر هذه دمية فبعض العوان مثلا إذا جاء في رمضان وهو محرم بالعمرة فرأى الزحام لبس ثيابه ورجع إلى بلده فلا يزال محرما وتقول طيلة هذه الأيام وهو رافض لإحرامه لابس لتوبه هو محرم عليه مع المحرم سواء بسواء هذا معنى الرفض أن يقول لا أريد أن يكمل عمرتي ويلبس فيابة فتقول هو محرم حتى ولو كرر المحضور مئة مرة لو كرر المحضورات ففعل جميع المحضورات يبزبه أن يخفي عن كل محضور بشديةه فالرفض لا يؤثر ما الدليل على أن رفضه لا يؤثر قوله تعالى وَأَثِنُهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فإذا شرع بعمرتي وان شرع بحج فإن الله يخاطبه بالإثنان فإذا قال خرجك من عمرتي فخروج وجوده وعدمه على حج سواء لأنه لا يخرج من عمرتي ولا بحجه إلا بإثنان نسكه أو إذا كان محفرا بهديه على صفة الشرعية وعلى هذا تقول لو أنه لدست ثيابه فجاء أمرأته فسد حجه وفسد عمرته فيمضي في فاسد الحج والعمرة يرجع إلى الإحرام مرة ثانية ويمضي في فاسد الحج والعمرة وتطالبه بظمان ما كان منه من إخلال لو أنه لدست ثوبه في يوم مثلا في يوم من الرمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلدست ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيف تقول هو لازال محرم ويرزمه جزاء الصيد ويرزمه بدية لتغطية رأسه ورطوبه وللسف مخيته هذا معنى رفوه للإحرام أن يلبس فيابا في ويقول لا أريد العمرة أو يلبس فيابا في ويقول لا أريد أن يتم الحج فهو محرم بالحج والعمرة حتى يتمهما على الوجه الذي أمر الله عز وجل ويسقط بنسيان فرية ذنخ وطيب وتغطية في رأسه ويسقط بنسيان فرية طيب وتغطية رأسه ولبسه مخيطه لأنه يمكن فيها التدارب فلو أن إنسان الغطى رأسه وهو مش الناسي ثم تذكر وأزال الغطاء فلا شيء عليه ولو تطير ثم تذكر فغسل مباشرة فلا شيء عليه ولو لبس ثوبا ثم تذكر فأزاله فلا شيء عليه لماذا؟ لأن محذور اللبس وتغطية الرأس ولبس المخيط وتغطيف الرأس والطيب يمكن تدارك الخطأ فيه ولكن لو قلم أظهاره وقص شعره وجان عن رأسه ناسيا فإن الناس والمتعمل سواء لأن هذا القص للأظهار لا يمكن أن يحيد بفره وإذا قص شعره أو الحلقة لا يمكن أن يتدارك الإخلاق فالفرق بين ما يسقط من السيان وما لا يسقط أنه إذا كان مما يمكن التدارك فيه سقطت الفدية إلى تدارك وأما إذا كان منا لا يمكن التدارك فيه لذلك في الفدية متعمدا كان على ناسيا ويشكت بنسيان فدية لبس وطيب وتغذية رأس دون وضع دون وضع ذكرنا أن الوضع لا يمكن التدارك وهكذا لو قص عرفاره فقل أقل مع عرفاره أو قص شعره أو حلقه فما لا يمكن التجارق فيه يستوي فيه العند والمسيان ويردم فيه بالضمان دون وضع وصيد وتقليم وحلق فالصيد إذا قتل لا يمكن أن تعاد الحياة له وما إذا غطى رأسه ولبس المخيطة وتطيد فإن يمكن أن يزيل هذا الترفه وحينئذ فرق بين الناس في هذه الأشياء التي هي المحضورات التي يمكن التجارق فيها وبينما وقع فيه الإخلال فالسوا فيه عنده وخطأه لأن الضمان حينما أمر الله عز وجل لضمان قتل الصيد قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب لأن الصيف الغالب إنما يقفض لأنه يحتاج إلى تنبه احتيار فالغالب أن الإنسان يقتله قاصدا وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر فيستوي حينئذ أن يكون متعندا أو يكون مفتئا لماذا؟ لأن هذا الصيد حرم الله قتله كما حرم قتل الآدمي ولذلك إذا قتل الآدمية بالخطأ لزمه أن يصوم أن يعتق الرقبة بدلا عن هذا الذي قتل فكما أن الآدمية إذا قتله لزمه أن يضمن حق الله مع أنه الحق لله مع أن الحق لله عز وجل ما زنه أن, أن يعتق الرقبة فإذا لم يدد 12 شهرين متتابعين مع أنه مختل قال الغلماء هذا أصل من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليف وهناك فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية فالأحكام بين الحكم الوضعي الذي يلتف فيه إلى الأسباب كأن الشرع أوجب على المكلف أن يضمن هذه هذا الصيد الذي قتله في حال إحرامه بغض النظر عن كونه قاصد أو غير قاصد كما أنه يضمن خطأه بقتل الآدمية بالخطأ مع أنه غير قاصد فالقاتل للآدمية بالخطأ غير قاصد لقتل ومع ذلك فرتب عليه حقا حق لله عز وجل وحق للآدمية فحق الآدمية بالدنة وحق الله عز وجل بعزق الرقبة ثم إذا لم يجد صام شهرين متتابعين قالوا كما أنه ضمن هنا حق الله عز وجل من باب الأستاذ كأن الشرع أقامه سببا وعلاما على الضمان بغض النظر عن فحين فحينئذ يستوي أن يكون متعمدا لقتل الصيد أو غير متعمد له هذا رجل من قال من العلماء رحمة الله عليهم وماذا الجمهور أن قتل الصيد يستوي فيه المتعمد ويستوي فيه الناس من باب الأحكام الوضعية وباب الأحكام الوضعية لا يرجع عليه أن يقال إن الناس غير معافة لأن الله تعالى يقول ربنا لا تعاخذها إن نسينا فنحن نقول في قتل الصيد خطأ لا إسمع عليه لأن الله لا يعاخذ الناس لكن أن يضمن هذا الحقن أن يضمنه كما لو هسي فحوة حق الله عز وجل بقصه لألفاره وحقه لشعره فإنه حينئذ ينذبه أن يغتدي لأنهم مما لا يمكن التدارك فيه نعم وكل هلئ أو إفعال فلنحن يقول, يقول بعض العلماء أن يقوي هذا النسلة وهو ضمان حق الله عز وجل مع وجود العذر أنك إذا تأمنت حديث كعب من عجرة رضي الله عنه وأرضاه فإن كعب من عجرة مريض ومع ذلك مجتاه حقه لشعر رأسه وجود الضرر به ومع ذلك أُذِّم بالخذية حقا لله عز وجل فأصدحت أن مثلك الشر أن الإخلالات التي يفوت بها من قص الأظهار أو حلق الشعب أو قصه أو نفسه فأنه في هذه الحالة مطالب بضمان حق الله بغض النظر عن كونه معدورا أو غير معدور فلما نصف على وجود الفدية للمعدور المريض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد معرى فلو سقط حق الله في هذا لسقط في المريض لأن المريض يفعل هذا المحضور بدون اختياره كأنه مكره عليه ومع ذلك أزمه الشرق بالضمان قالوا في هذا ذبيب فلا أن الحق يزمن لله عز وجل التفاثا إلى الأسباب والأسباب ليس فتها إلى الأصل من باب الحكم الوضعي الآن الرجل قال لمرأتي وهو ينزح معها أنت طالب فإنها تطفق عليه ثلاث جدهن جد وهدرهن جد النكاح والطلاق والعساق مع أنه لن يقصد الطلاق طالب من باب الشكم الوضعي كأن الشرع جعل التلفز بالطلاق موجدا للطلاق بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد وهذا المسلك يختاره الإيمان الشاطئ رحمه الله ويقرره في كتابه النسيس الموافقات في باب المقاصد تكلم عن هذه المسألة وهو أن الشرع قد يعتبر جزء المكلف بإلزامات من باب الأحكام الوضعية ولذلك لما ورد الاعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة الأمور بمقاصدها قيل لهم إن الهابل إذا طلق غير قاصد وأنتم تقولون الأمور بمقاصدها فقال هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي فقله تعالى ربنا لا تؤخرنا من الشينا أو أخطأنا هذه التكليفات من جهة كوني يأثن أو لا يأثن نقول إذا أخطأ لا يأثن لأن الله عز وجل أخطأ عن المخطئ الإثن ولا جناح عليكم فيما أخطأكم به ولكن ما تعمدت قلوبه هذا حكم التكريف لكن الشكم الوضعي أنه إذا, إذا أخلى بشيء من حق الله عز وجل لدمه ضمان المجنون الآن لو أنه أطلف مال الغير فإنه مجنون ومرفوع عنه القلم مرفوع عنه القلم تكريفا لكن لو أطلف مال الغير ألزمناه في ماله بالضمان ونلزم وليه بالضمان من باب الحكم. الوضع لا من باب الحكم التكيذي فهذا باب الضمانات فلما كان تلتجي بباب الضمانات قالوا ليه التفتيعي إلى قاصد ولا غيره فلو أنه قصر شعره أو حلقه أو نتفه فإنه قد أخل لك أن الشرع ألزمه أن يبقي حالته ويأتي على ماهي عليه فإذا أخل بهذا الشرعي فإننا نفقط عنه الإثم بالنسيان ولكننا نطالبه بحق الله بالضمان في حق الله بالضمان ولذلك نقول حقوق الله صدمة وكونها لله لا يقفض إلغاءها أو اتساب فيها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى فجعل الله أحق من دين الآدمين إلا أن حقوق الله في أبواب ذلة النصوص على أنها أخف ومسامحة فيها أوسح وهذا شأن الفقيه أن ينظر لما استعشره فيه فيوسع وإلى ما ضيق فيه فإنه يضيق فيه نعم وكل الهجم أو إطعان فلنسا فيه حرم يردمهم في هدي التمتع وإذا كان الهدي على الإنسان لازنا فإنه يقوم لنساكين الحرم لأن الله سبحانه وتعالى شرف أهل مكة وسكان الحرم بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وجعله حرم تجدى إليه في مراكب كل شيء لفقا من الله عز وجل فخص به أهل الحرم ولذلك قال هديا بالغ الكعبة وجعل في فرع الله عز وجل مما يتقرب إليه وهذه السنة أضاعها الناس إلا من رحم الله وهي سنة الإهداء للبيت أن يهدي الإنسان من البيت الإبل أو البقر أو الغنم فكان الناس إلى عهد القريب يهدون إلى البيت فالإهداء للبيت أن تنحر بمكة وتكون قعمة للمسافين وهذه التي عظم الله أمره لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهديد ولا القلائم اجعلها مما لها شرمة وهذا كله تشريف من الله عز وجل يعني الحرم فالمساكين مساكين الحرم وفقراء الحرم حق بهذا الهدي ولا يفرف إلى غيره إلا بعد سد حاجتهم حتى على القول بجوازا أن يطعم بها في الآفاق فإنه لا يجب إخراجها من الحرم إلا بعد أن تسد حاجت فقراء الحرم وذلك لأن الله عز وجل أطعمهم بهذه الطعمة من فوق سبع السماوات فهم أحق وأولى وإلا ما فائدة أن يبعث بالهدي إلى مكة وقد كانوا في القديم يذبحونه بمكة قعمة يذبحونه بمكة ويكون فيه سد لعوز الفقراء والضعفاء والمساكين بالحرم ولا يعقل أن يترك الفقراء والضعفاء بالحرم ويصفر غيرهم ولذلك ينظر أن يكون قعمة للمساكين والفقراء وهم أولى به لأن الله أزا وجل خصهم بهذا سيكون بحدود حرم وقال بعض العلماء يقول أن يخرج عن حدود الحرم كان يخرج منه يأخذ مثلا كثف الشاك ويشرقها ناويا أن يعطيها المسكين من جيران قالوا لا حرج يشرقها ويعطيه المسكين من ديرانه أو ناس رعفاء يعرف يعرف يعرفهم خارج حدود الحرم قالوا لا حرج عليه في لا مثال وكل هجم أو إطعان فلنساكين الحرم وفدية الأذى واللغف ونحوهما قد ذكرنا هذه المثلة الإطعام الذي يكون في مكة وغيرها كإطعام الفدية يكون في مكة وغيرها وأما بالنسبة لجزاء الصيد فإن عدله وهو الإطعام للعلماء ذي وجهان من ما خصه بالحرم وهو أوجه لأنه بدل عن النسيك التي تكون عن النسيك الذي يكون هديا بالغ الكعدة فيكون البدل آخذا حكم مبدله فلابدو أن يكون لفقراء الحرم كما ذكرنا النهر ودم الاشطار حيث وجد سببه ودم الاشطار حيث وجد سببه انوصر قبل مكة بأيام فيذبح في الموضع الذي اوصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديره في الحديبية وتحلل صلوات الله وسلم عليه وسلم وتحلل أصحابه ولم يبعث به إلا الحرم وهذا خلاف ما قاله بعض العلماء من أنه ينزمه أن يبعث به إلا الحرم ويلزئ الثوم كل مكان ويلزئ أن يقوم في أي مكان ولا حرج عليه بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه في الصوم إنه يجوز أن يكون بمكة وغير مكة لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله مخصصا بمكة دون غيرها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجبه قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنطور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة أربعة ثلاثة أيها الأحبة الكرام انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي في الشريط مستثع فليسرنا إكماله بهذه التلاوة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوميكي إياك نعلم وإياك نتعيني إهلنا الصلاة المتقيمة راع المين الأنب عليه غير المغطور عليه ولا الضوء لم تجعل له مني قدم سميا قال رب أني لا يسيري هنال وجادة وأكي عابرا وقد بلعك من الكبر عزيلا قالت ذلك قال ربك هو عليه خلقتك من حجم ولم فأمرت آلا قَالَ قُلتُ كَمِنْ حُلُمٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا تَأْمُرُ بِجَعْلِي إِيرًا قَالَ غَوَىكَ سَأَلَكَ مِنَّا مَا خَلَقَ لَا يَهْدِي كَوِيَا فَخَلَقَ لَهُ طَوِيلًا إِلَى لهم أن تذبحوا بطعة وعشيا يا رحيات بالتساب الآث وآخ الله الشفن طبييا وحمال من لدينا ومساسا وكان ثقيا يكون جدبارا عصيا وسرهم عليه يوم رويد ويوم يغفع يوم, يوم يبعد حيا وذكر في حساب مريم إن سببت في أهلها مكانا شرقيا في فحل فحل سبب فيه لسانه قطيان فاذرا من لغو غلاظ عين فصلا قال قبل هذا وكنون نفسي نفسي فلا داها من تحقها ألا تكتلي قد دعم ربك تحتك سريا وهدّي إليك بجبع النهرة تتاكق عليك أطبع جليا فكني واشربي وغمري عظم فإن يا لي ظل دشر اخجى تقول لي من الذي نحمل طونا سألك كلمني من نسيه سأكتفي قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ تِسْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا اُخْتَهَاهُ وَمَا كَالَ أَبُوكِ امْرَأَتَاهٍ وَمَا كَالَ أُمُّكِ بَرْيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْسَمْتَ لِهُ صبيا قال إني عزب الله آجاني انفساد واجعلني نبيا وجعلني og nå må vi jo فتجاني للعلم ما لم يأتك فتتبعني لأهدك طرابا طريقا يا أجد لا يتعب بالسيطان السيطان كان من الرحمن العقية فكعد أمنا محمد فتكون للسيطان وليا قال أراغم أنت عن آله إليا إبراهيم يا إبراهيم لإن ليس أنتهل أرج من لك وهجر من تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ إِنَّهُ كَانَ بِي حَسِيًّا وَأَعْتَجِ بِهِ وَمَا كُنْتُ فلن نعتد له ولا يعبدون من دون الله وهدنا له إسحاب ويعقوب وكلا دعونا نبيا ووهدنا له من رحمتنا ودعلنا وَنَا جَئْنَا نُرِي جَادَ النُّورِ الأَمَنِي وَتَوَبَ جَادِ لَذِي وَوَهَبَ لَنَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَفَاهَا هُوَ لَنَذِي وَالْكُتُبِ وهي مغوية و في حساب الجري سئل كان قدني قري ديا ورضا الله مكان العلياء اولى لكل من دليل من دليل بآدل ومن الحمال عروحي ومن دليل بإبراهيم وإفرائيل ومن لم هدفنا لحظه سددا وبثيان فخلفا بعده خلف الأضاع الصفات يسدع الشهات فتوسع القول غيرا إما من تاب وآمن وعنف عن حر فأولئك يبقل من الجلينة. وَلَا نُعَذِّبُهُمْ شَيْئًا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ الْيَسِيرِ عَلَى الرَّحْمَنِ غِفَاوَهُ